صلوات مشرف الأنوار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلِّم ومالك على سيدنا محمد المتوج بتاج لتاج المحبّة والإخلاص على مولانا محمدٍ مهزّ بالبشر بالحدود والقصاص وصلي على مولانا محمد الشفيع للمذنبين والرحمة لكل عاصم وصلي على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل المحبة والاختصاص وصلي على مولانا محمد باعتسام الزهر في الرياضي وصل على مولانا محمد السراج الوهاج الفياض وصل على مولانا محمد المجاهد لأهل الكفر والإعتراض وصل على مولانا محمد للبشر الدائم إلى انقباض وصل على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة لا حصر لها ولم في الغابة وصل على مولانا محمد المتابط لمولاه بأورثق رباط وصل على مولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحفظة الأسباط وصل على مولانا محمد المبعوف رحمة للناس بلا تفريط ولا إفراط وصل على مولانا محمد صاحب الجد في طاعتك والاجتهاد والنشاط صل على مولانا محمد ممتبط لجنابك العلي كل الانتباط وصل على مولانا محمد واهدنا بهدية إلى سواء الصراط وصل على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواته محفوظينا ببركته من الأخطاء المحفوظينا ببركاته من الأخطاء والأغلاط صلي على محمد عدد كل صامت ولافظ وصلي على من بان محمد بالقلب واع و الجنان حافظ على منانا محمد خير من اوتي الحكمه والمواعظ وصلي على منانا محمد وعلى اله واصحابه وزاجه ذوي البصائر منهيرة والقلوب يوافر وصل على مولانا محمد صاحب الوجه والجمال الوافع وصل على مولانا محمد المطيع ربه المنيب الخاشع وصل على مولانا محمد النبي الطائع والرسول الشافع وصلي على مولانا محمد الغيف الهامع والنور الامع وصلي على مولانا محمد المتبتل المتهجب الساجد الراكع وصلي على مولانا محمد صاحب الحجة التامغة والبرهان القاطع وصلي على منانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه كانت جنوبهم في قاعه الله تتجافى عن مضاجع وصلي على منانا محمد الذي اصطغى الين كل على محمد الذي ألغى عن الله أجمع وأشمل وأكمل بلاغي وصل على مولانا محمد سيف الله مسلول على كل طاغ وباغ وصل على مولانا محمد الذي ملأت صدره بالحكمة وأفرغتها فيه كل وصل على مولانا محمد مذرأ من, من الثعة والكسل والفراغ وصل على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزماجه واسقنا من حظه مشربا ربيا طيبا مساغي وصل على مولانا محمد الذي جاب بالنور والهدى والعدل والإنصافي وصل على مولانا محمد الذي جامع الله به القلوب من الخلاف وصل على مولانا محمد الذي أصمه الله ونجاه مما يخاف وصل على مولانا محمد الشفيع لأهل الثنوب والتفريض والإسراف وصل على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أصحاب الشمائل الطيبة والخصال الطراف وصل على مولانا محمد سام السجايا الصامية عظيم أخلاق وصل على مولانا محمد عرش مطالع إلهية على المطباق وصل على مولانا محمد الذي عرج به حتى اخترق السبع الطباقات وصلى على مولانا محمد آية الله الكبرى في جميع الآفاق وصلى على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه المحدودين على الأحد من نفاق وصلى على مولانا محمد مشرق الأنبار قد بلايرة الأفلاق وصل على مولانا محمد المخصوصي برعايتك ودنايتك ورداك وصل على مولانا محمد المتفاني في عن من سواك وصل على مولانا محمد الذي خدمته الأفلاك وحرسته الأملاك وصل على مولانا محمد صافي شرافي محبتك ورعايتي هم ياك ومياك محبتك ورعايتي هم محمد الذي أسعدته بضياك وخصنته بعمك فصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله أباة الكريمة على الغراب وبحر نداك وصل على مولانا محمد عبقى الوجود به الجبال وصل على مولانا محمد من حصن المؤمنين من الآفات والأخوال وصل على مولانا محمد المخلص الأمين تادي الشرفي الكمال وصل على مولانا محمد القل بظهر الوار في يوم الحشر والسجوال وصل على مولانا محمد في الأقوال والأفقال وصل على مولانا محمد عبد وصلّ على مولانا محمد عدد الأفوات والأرزاق والآجار وصلّ على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الذين تحلّوا بأعظم القطاع وأكمل القصال وصلّ على مولانا محمد ملاب الألام حسن الإسلام وصل على مولانا محمد القبيش في الشجاع الإمام وصل على مولانا محمد عبيل الزهر في الأكمام وصل على مولانا محمد شمس المعار في الطالعة والرهاية الألعام وصل على مولانا محمد مصدر الإحسان والإكرام صلي على مولانا محمد مالنا ذاته الشريفه في اعلى مقام صلي على مولانا محمد الرقيق المختوم بمسك الغفران صلي على مولانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه هايين لا في اشد حمام وازواج ه الله في اشد حمام وصلي على مولانا محمد سيد الحكام العادلين الآل بالعدل والإحسان وصلي على مولانا محمد ربيط الجأشي ثابت الجلال وصلي على مولانا محمد دليل كل طال وحيران وصلي على مولانا محمد صلاة فمنحنا بها قدسية في النفس وصحة في الأبدال ونورا في البصر ورفقة في الوجدان وقوة في السمع وطياء تكتعل به العينان وطهارة في القلب وعفة في اللصان وصلي على مولانا محمد نور الإيمان وفيض الإحسان وصلي على مولانا محمد الذي هدى الله به العوالم من إنس وجان وصل على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائمة مدى الدرور والرسول والأزمان وصل على مولانا محمد الذي حارت أقول البرى في فهد معناه وصل على مولانا محمد الأفضل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلّي على مولانا محمد العظيم القدر والجاهل وصلّي على مولانا محمد واجمعنا به ظاهرًا وباطرًا وبتعنا بمرآه وصلّي على مولانا محمد وعطه الشفاعة وبلغه جميع ما يحبه ويرضاه وصلّي على مولانا محمد وأنزل المنزلة الثانية فبلغه مبتغاه وصل على مولانا محمد وعاطه الشفاعة والمسيلة وأكرم لديك مفواه وصل على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائمة تقاربها عينه وصل على مولانا محمد الرؤوف الرحيم للشفاقة والحلوب وصلي على مولانا محمد للقادر العلي صاحب الهيبة والسنو وصلي على مولانا محمد حبيب الله صاحب القرب والدنو وصلي على مولانا محمد فانع أهل الطلال والمحب وصلي على مولانا محمد صاحب المقام الأرفع هائز بكل رفعة وعنو وصلي على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الذين به نناروا كل مرغوب ومرجوه وصلي على مولانا محمد رسول الأمين صادق وفي وصلي على مولانا محمد أكرم كرماء إيمان كل رسول ونبي صللى على منانا يا محمد وافر للمسلمين والمسلمات وارحم بفضل كوالدي صللى على منانا محمد واحفظني من البلاء ما نشو قايتك علي وصللى على منانا محمد النبي لامي لارضي الحاشمي صللى على منانا محمد وصلاتي كل عارف وبلين وصلي على مولانا محمد صاحب الإيمان القوي وصلي على مولانا محمد نجينا من كل جوء ظاهر أبو خفين وصلي على مولانا محمد وتبتنا على أسرادك المستقيم السبيل وصلي على مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذا بالعز الشامخ والنور البهي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدٍ مشهد الجمال في صورة كل مشهود وعين صانع على الحق المعبود وعلى هذه واصحابه وازواجه اهل الفضل والكرام والجود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذمعه التذبي و السير تجلبي امام الانبياء و وعلى يقينا الطيبين وانصارهم شكرا مين و ازواج طاهرات المهات المكننين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بهذه البارك الجامع لاسرارك الذي عليك المنشود اليك صلاه ينفرج بها كل ضيق وتعالت يدين منال بها كل خير وتيسير وتبش فينا من الامجاي والأسقام اسقان وتخلصنا من المخاوف في والاوهام وتحفظنا في البطات من المنوعات وتنجينا بها من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله يدات الإسلام وأصحاب السعادة الأعلام وأزواج الطالرات الكرام واجمعنا عليه يا ربنا في أعلى مقام وابلقنا يا مولانا في جباهه حسنا لخطار